سان الى ما بتله ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما اما اذا ما بتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام سكين وتأكلون الترع اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا اولج ايومئذ انم يوم اذن يتذكر الانسان اناله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 فَادْخُلْنِي في عِبَادِي وَادْخُلِ الْجَنَّةِ